نَصِيرَكُمْ إِلَّا إِنَّ قُل لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُونَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يوم.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 وَإِذْ طَلَّبَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُمْ أَضَلُّوا فَمَ تَ بعَنِي فَإِنهُ مِنّ فمَ تَ بِعَنِي فَإِهُ مِّي وَمَنْ أَصونِي فَإَِّكَ غَفُور الرَّحيِيم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 موقنير رؤوسهم انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار موطنير رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هوى وانذرنا سيوم ياتيهم العذاب سيقول الذين ظلموا ربنا ربنا اخرنا الى اجل قريب سيقول الذين ظلموا ربنا ربنا اخرنا الى اجل قريب نجيب دعوتك نجب دعوتك وان تتبع الرسل اولم تكونوا اقسمتم من قبل ما لكم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم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 فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام إن الله عزيز فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز الله عزيز ذو انتقام يوم تبدن الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد بار رسول الله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الاصفاد ان الله عزيز عزيز ذو انتقام يوم تبدل الارض غير الأرض والسماوات وذر رسول الله الواحد القهار ودرع ذو الله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين مقرنين في الاصفاد سراب لهم من قطران وتغشى وجوههم نار سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفال سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار وتغشى تَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ سَرَابِ دُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمْ نَارٌ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كسبت ان الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا ان ما هو الههم واحد هو إله واحد وليذكر أولو الألباب